بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل ما علمتنا وحجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين اللهم صفحنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل أما بعد فلما ذكر المصنف رحمه الله مراكب الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء بدأ بأقواها وأكثرها وضوحا وهو النص والنقص في لغة العرب معناه الرفح تقول العرب نصت الظبية رأسها يعني رفعته وثمي الكرسي الذي تجلس عليه العروس منصة لأنها ترتفع عليه ومنه قول الشاعر وجيد كجيد الرئم ليس بفاحث إذا هي نصته ولا بمعطل وجيد يعني ورب جيد وجيد تجيد الرئم ليس بفاحث إذا هي نصته يعني إذا هي رفعته ولا بمعطل يعني ليس بخال من الحليل ومنه قول الشعر أيضا ونص الحديث إلى أهله يعني ارفعه فإن الأمانة في نصه وأما النص عند الأصوليين فهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدة وإن شئت قلت هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدة والنقص ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون اللفظ نقصا من جهة وضع اللغة والقسم الثاني أن يكون اللفظ نقصا من جهة في سياق الكلام وقراءة الأحوال، والقسم الأول ينقسم أيضا إلى قسمين، أولهما أن يكون اللفظ. يدل على النوصيه من جهه لغه اللغه العرب لان انه عاده والثق والثاني ان يكون اللقب يدل على النوصيه من جهه لغه العرب وهو غير عدد وبدأ المصنف رحمه الله بالقشن الأول وهو العدد لأنه أقوى الألفاظ التي تدل على النصوصين ومن أمثلته المشكورة عند الأصوليين قوله سبحانه وتعالى تلك عشرة تاملة فهذه الآية نقص في دلالتها بل هي من أقوى النصوص لأنها عدد مؤكد فلا تحتمل تسعة ولا تحتمل أحد عشر ومنه أيضا قوله سبحانه وتعالى والذين يتوتون منكم ويذرون أزواج اليترب بقصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. تقوله أربعة أشهر وعشرة هذا نص لأنه لا لأنه عدد والأعداد لا تتحمل إلا معنى واحد. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. وفي الركاد الخمص، فإن قوله الخمص نص لأنه عدد، والعدد لا يحتمل إلا معنى واحد. ومثل له المصنف رحمه الله بما جاء الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا فقوله سبعا نص لأنه عدد والعدد لا يحتمل إلا معنى واحد فهذا هو القسم الأول من الألفاظ التي تدل على النصوصية من جهة وضع اللغة القسم الثاني من الألفاظ التي تدل على المصوصية من جهة وضع اللغة هو الألفاظ التي تدل على المصوصية من طريق لغة العرب وهي ليست بأعداد ومن أنفرتها ما جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوصى صلاة العصر. فقوله صلاة العصر نص في بيان أن الصلاة الوصى هي صلاة العصر، فليست صلاة الفجر ولا غيرها من الصلوات ولهذا قال ابن قدمان رحمه الله. هذا الحديث نص لا يعرج معه على شيء يعني لا يتفث معه على قول آخر لأنه صريح في دلالته والقسم الثاني في أصل التقسيم هو الألفاظ التي تدل على النصوصية من جهة سياق الكلام وخرائط الأشواه وسيأتي الكلام عليها وذكر انفلاسها في محله إن شاء الله والنص يسمى أصريه فإذا قال العلماء هذا اللفظ نص أو قالوا هذا اللفظ صريح فمقصودهم شيء واحد وهو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا وحكم النص أنه يجب العمل به ولا يجوز تأويله لأن التأويل كما فيأتي في المحل إن شاء الله هو صرف اللقظ عن معناه الراجح إلى معنى آخر مرجوح لدليل. فلا يؤول اللفظ إلا إذا كان محتنيا من معنى هو راجح في أحد. والنص لا يحتمل إلا معنى واحد. ولهذا لا يصح تأويله. بل يجب العمل به على مكتباه ولهذا قال المصنف رحمه الله وهو لا يقبل الاعتراض إلا من غير جهة دلالته على ما هو نقص فيه ومعنى ذلك أن أن لفض شارع في الكتاب والسنة إذا كان نصا فإنه يدل على أمرين أن لفظ الشارع إذا كان لا يحتمل إلا نعما واحدا فإنه يدل على أمرين هو في أحدهما نص وفي الآخر ظاهر فلا يقبل الاعتراض عليه من الجهة الأولى وهي جهة النصوصية وإن كان قد يقبل الاعتراض عليه بالتأويل من الجهة الثانية وسبب التفريق بين الجهتين هي أن الجهة الأولى لا تحتمل إلا معنى واحدة فلا يصح تأويل اللقظ حين إذن وأمن الجهة الثانية فتحتمل أكثر من معنى فلهذا يصح التأويل فمعنى قول المصنف رحمه الله على ما هو نص فيه يدلنا على أن إطابة الشارع إذا كان يدل على أمرين هو في أحده المانق وفي الآخر ظاهر فإنه لا يقبل الاحتراض من الجهة الأولى وإن كان قد يقبل الاحتراض بالتأويل من الجهة الثانية ومثال ومثال ذلك الحديث الذي أراده المصنف رحمه الله وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليرسله سبعاء فهذا الحديث نقص من وجه ظاهر من وجه آخر فهو نقص من جهة وجوب التشبيع في الغسل وذلك لقوله قل يغفله سبعا فلا يحتمل وجوب غفله شكتا ولا يحتمل وجود وجوب غفله ثمان غفلا فهو نقص من هذه الجهة وإن كان ظاهرا من جه في أمور أخرى، وذلك في قوله إذا ولغ الكلب، فإنه يحتمل أن هذا الحكم خاص بولوغ الكلب، ويحتمل أنه لا يختص بولوغ الكلب، وإنما يشمل ولوغه، ويشمل أيضا. وغائقه وكذلك قوله في الحديث الكل فإنه يحتمل أن المراد به جميع الخلاف سواء كانت معدون بها أم لا ويحتمل أن يكون المراد به الكلاب التي ليست مأذونا بها فهتان جهتان إحداهما الحديث نص فيها والثانية الحديث ليس نص فيها والجهة الأولى وهي التي كان الحديث نصا فيها لا تقبل الاعتراف لأن الحديث لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو وجوب رسل الإناء تبع رسله ولهذا لم يختلف أهل العلم في أن الكلب إذا ولغ في يجب غسله سبعة ما عدا الحمقية الذين سيخفي بيان سبب خلاف هذه المسألة وأنهم لم يخالفوا في الحديث بسبب دلالة اللطب وبناء على هذا فإنا نفهم أن الحديث قد يكون نقصا أن الاقتباس من القرآن أو من السنة قد يكون نقصا من وجه ويكون محتملا من وجه آخر. فإذا كان نقصا لم يقتصر اعتراض عليه من جهة متنه ودلار. وإن كان محتملا، فإنه يصح الاعتراض عليه من جهة مثله ودلالته بدليل آخر والاعتراض على النصر كما عرفنا لا يكون من جهة دلالة اللفظ. وإنما يكون من جهتين خارجين عن دلالة اللفظ وهما أولا الاعتراض على النص بدعوى أنه منسوخ مع الاعتراف بأن دلالة اللفظ نص فالمعترض هنا لم يعترض على دلالة الله بأنها نص وإن ما اعترضت عليها من جهة أخرى وهي أنه منسوس ويمكن أن يمثل لذلك بقوله سبحانه وتعالى والذين يتوقون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول ويذرون أزواجا وطية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير أخرى فإن هذه الآية نص في أن عدّة المتوفر عنها زوجها حول مكان. ثم ورد قول سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون زواج الوصي ويذرون زواج يتربّصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة فنتفق. فوقع الاعتراض على الاستدلال بهذه الآلة لا من جهة نصها ولكن من جهة أخرى وهي كونها منسوها. هذا الاعتراض الأول الذي يمكن أن يحرر به على النص الاعتراض الثاني الذي يكون مقبولا هو الاعتراض على النص. من جهة سنده إن كان أحادا وقد غسل له المصنف رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ القلب في ناية حديث فليغسله سبعا فقد ذهب الجنهور إلى دلالة هذا الحديث وهو أنه يجب غسله الإناء من ولوء الكلب سبع مرات، وخالف في ذلك الحنبيه فقالوا لا يجب غسل الإناء من ولوء الكلب سبع مرات، وإنما يكتفى فيه بثلاث غسلات ولم يطعن في دلالة الحديث ولم يعترض على كونه نصا وإنما كان سبب مخالفته لذلالته هو الاعتراض عليه من جهة سنده فإن راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه ورد عنه كما في سنن ذاو أنه كان يكفي بأن الإناء يغسل من ودوع الكلب ثلاثة رسله، وهو روى الحديث، ولا يخالف دلاله الحديث إلا لدليل قانع عنده على ذلك، والقاعدة عنده أن خبر الواحد إذا خالفه. راوي، فإنه لا يختد به. وهذا المثل قد تقدّر في جOURن السابقة، وعرفنا أن الصواب ما عليه جمهور أهل العلم من أن الحجة في رواية الراوي لا في رأيه ولا هذا، لأن الرواية معطمة من الخطأ بخلاف الرأي. فإنه يتطرق إليه الوقوع في الخط وخلافة القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله أن النص يجب العمل به ولا يجوز تركه إلا لأحد أمريه الأمر الأول كونه منسوخا والأمر الثاني كون سنده لم يبلغ مرتبة القبول ثم لكر المحمد رحمه الله وهو يتكلم عن الفسم الأول من أخسام النص وهو العدد أن العدد له جهة ثانية إحداهما يكون نصا فيها والأخرى لا يكون نصفا فيها فأما الأولى وهي التي يكون العدد نصفا فيها فهي بلوغ العدد والانتهاء إليه والوصول إليه فعدد خمسة نص في أن الأفراد بلغت خمسة وانتهت إلى ذلك وعدد سبعة نص في أن الأفراد انتهت إلى سبعة وبلغت ذلك وعدد ألف نص في أن الأفراد رفض ألفا وانتهت إلى ذلك فهذه هي الجهة التي يكون العدد نصفا فيها والجهة الثانية لا يكون العدد نصفا فيها وهي القصر على العدد فإذا ورد لقظ خمسة فإن ذلك لا يدل على أن الحكم مختص بالأفراد الخنفة الواردة في النص وإذا ورد لفظ سبعة فإن ذلك ليس نصا في أن الحكم مقتصر على الأفراد السبعة الواردة في اللفظ وإذا ورد لفظ عشرة فإن ذلك لا يدل على أن الحكم مقتصر ومقتصر بالعشرة الواردة في اللهو، وينبني على هذا أنه لا مانع من الزيادة على العدد المذكور، لأن هذا العدد إنما يدل. على نفي الزيادة بمنطوقة أو بمفهومة يدل على نفي الزيادة بمفهومة والمفهوم ليس نصفا لأنه يدخله الاحتمال فإذا الحال الثانية وهي أن العدد لا يكون نصاً في أخراجه وهي كون العدد لا يقتصر ولا يقتص بالأخراج المذكور وذلك لأن نتي ما زاد على العدد المذكور ليس مقولا ومستحابا من منطوق اللفظ وانما هو مقول من مفهومه والمفهوم ليس بنص لأنه يتفرق إليه الاحتمال ومثال ذلك ما جاء في الصحيحين في قول صلى الله عليه وسلم خمس وثائق يقتلنا في الحل والحرم فإن قوله خمس قواتق لا يدل على قصر الحكم عليها لا يدل على قصر الحكم وهو قوله يختلنا في الحل والحرم على هذه الخمس لأنه ليس نصا في القصر وإنما أخذ القصر من مفهوم اللغض من مفهوم لغو الحديث والمفهوم لا يدل على النقص المفهوم لا يدل على النصوصية لأنه يتطرق إليه الاحتمال ولهذا جاء في بعض روايات الحديث زيادة الحية على هذه الخمسة كما ورد ذلك في صحيح مسلم رحمه الله ولو كان العدد نصا في عدم الزيادة على المعجود لما زاد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا على هذه الخمسة ثم ذكر المصنف رحمه الله أن هناك من الأصوليين من فصلوا وذكروا أن هناك فرقا بين ذكر العدد في الحكم نفسه وذكر العدد في محل الحكم فقالوا العدد يكون نقصا إذا ذكر في الحكم نفسه ولا يكون نقصا إذا ذكر في محل الحكم فالعدد يكون نصا إذا ذكر في الحكم نفسه ولا يكون نصا إذا ذكر في محل الحكم ومثال الأول قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في الإناء إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليقتله سبعا فإن هذا العدد نص لأنه مذكور في أي شيء مذكور في السكني نفسه ومثال الثاني قوله صلى الله عليه وسلم خمس تواصق يقتلنا في الحل والحرم فإن هذا العدد ليس نصا لأنه ليس متعلقا بالحكم نفسه وإنما هو متعلق بمحل الحكم ثم بنوا على ذلك أنه لا تجوج الزيادة على ثلاثة أيام في الخيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحبان ابن منبذ إذا دايعت فقل لا قلابه ولك الخيار ثلاثة أيام. فإن الثلاثة الأيام ليست مذكورة في محل الحكم وإنما هي مذكورة في الحكم. نفسه، ولهذا تكون نصا فلا تجوز الزيادة على ثلاثة أيام والدليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل والحرم خمس خواص يقتلن في الحلي والحرم متعلق بالحكم نفسه وليس في بمحل الحكم هو قوله في الحديث يقتلن في الحلي والحرم فإن هذا حكم الدليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحلي والحرم متعلق بمحل الحكم هو قوله في آخر الحديث يقتلن في الحلي والحرم وبناء على هذا فإن الحديث لا يكون نصفا في فإن العدل في الحديث لا يكون نصفا في أفراد. وذكر المصمّم رحمه الله أن هذا التفريق الذي ذكروا لا ينازعون فيه. لأن الحديث نقص في دلالته، وإنما يُحمل الخيار الذي يحدد بثلاثة أيام على خيار الغذن خاصة لا على خيار الشر فالخيار الوارد في الحديث يحمل على خيار الغذن لا على خيار الشرق وأما الخيار الذي يكون لاختبار المبيع وتجربته وهو خيار الشرق فهذا لا يؤدد بثلاثة أيام وهذه النساء وقع فيها خلاف بين الفقهاء مجتور في محلها فاحتراض المصنف رحمه الله على ما ذكره هؤلاء الأصوليون ليس على دلال ليس على العدد وهو قوله ولك الخيار ثلاثة أيام وإنما هو على لفظ الخيار فحمل الخيار على خيار الغبل خاصة وقيده بشونه هو الذي يتحدد بثلاثة أيام نعم أعبك كلام أصمم قاعدة عظيمة وهي أن النص يجب العمل به ولا يصح الاعتراض عليه من جهة دلالته فيما هو نص وإن كان قد يعترض عليه من جهة أخرى ليس هو نصا فيه كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيذكره إذا ولغ الكلب في ناية حجف فليغفره سبعا فهو نفس في قوله فليقتله سبعا فلا يجوز الاعتراض عليهم من, جهة الجهة من, من, من هذه الجهة وإي كان قد يعترض على بلالة قوله ولغف وقد يعترض على بلالة قوله الكلب فبعض أهل العلم يجعل الحكم شاملا لكل ما يخرج من الكلب من البول والولو. وبعضهم يقصره على الولو وبعض العلم يجعل الحكم شاملا من جميع الكلاب فيها وغير المأزون فيها وبعضهم يجعله خاصا بالكلاب غير المأزون فيها فالاعتراض عليه في المحل الذي هو نص فيه لا يقرح وإن كان قد يقبل الاعتراض بدليل آخر من جهة ليس هو نص فيها نعم السلام عليكم ورحمه الله اهلا اهلا qui n'ont pas من هذه الجهة والجهة الثانية لا يكون نصا فيها وهي الاقتصار على هذه الأفراد لأن هذا الاقتصار ليس مأخوذا من دلالة اللفظ ليس مأخوذا من دلالة منطوق اللفظ وإنما مأخوذ من دلالة مفهوم العدد والمفهوم ليس بنص، لأنه يتقرق إليه الاحتمال ما يقول وكذا يعتقد المحتسب في القفر عليه يعني في القفر على العدل وهو في الحقيقه في ذلك مذولا في نهايه ولهذا ورد في حديث مسلم زيادة الحية. بل ولا بنطوقه بل ولا بنطوقه لعل الصواب حجب بل ولا وقوله بنطوقه صوابها بمنطوقه فيكون الكلام فإن ذلك لا يدل نصا على منع الزيادة على الخمس بمنطوقه بمنطوقه فقوله بل ولا لعلها من تصرف المساق نعم قال قناة الله منع الزيارة على المساق بل ولا بأخوصه وإنما يدعوه بمكتومه والمكتوم المكتوم ليس نقصا في دلالته لأنه يتطرق إليه الاحتمال نعم في متعلق الحكم يعني فيما يتعلق به الحكم وهو محل الحكم ومكانه الذي ورد عليه فإن قوله خمس فوافق متعلق بمحل الحكم لأنه قال بعدها يقتلنا في الحل والحرم نعم نص يعني من القسم الأول وهو الذي يكون العدد فيه في محل الحكم أو في نصه الحكم نفسه في الحكم نفسه نعم يعني هذا التفريق الذي ذكروه لا منابعهم فيه فلنهم الخيار الذي يقوم للأرض يدعى الجزاء فحمل الخيار الوالد في الحديث على خيار الغدر ولم يتطرق لتأويل قوله ولك الخيار ثلاثة أهل لأن هذا نقص لا يتطرق إليه الاحتمال ولا يجوز فيه التأويل ما. وهو الذي ورد وهو قيار الشرق والمسألة محل خلاف بين الفقهاء فإن هذا نقص في أن الإمام مخير في أثر المسرحين بين أمرين الأمر الأول العفو وهو المن والأمر الثاني أخذ الكذيح وذلك لأن قوله في الآية إما من معانيها السخير كقولك كل إما سمكا وإما قبزا فقوله إما في الآية من معانيها السخير فتكون الآية نصا في أن الإمام مخير بين هذين الأمرين وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وذهب الحنفية إلى أنه يجب القتل أو الاشتقاء وأن الإمام ليس مخيرا بين العفو والفدية ووافق الجمهور على أن الآية نص في التخير فقالوا لا نخالفكم في أن الآية نص في التخير لكنهم أجابوا عن الاستجلال بها من وجهين. وجه ذكره المصنف ووجه ذكره غيره من أهل العين فالوجه الأول هو أن هذه الآية منسوخة بقوله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم فإن ذلك يدل على تعين القتلة وأن الإمام ليس مخيرا في الأسرة بين الفذية والعقل الوجه الثاني أو الاعتراض الثاني هو أن قوله فإنا مناً بعد وإنا كداءً حتى تضع الحرب أوزارها زارها مجمل لأنه مغيى بغاية غير معلومة وهي قوله حتى تضع الحرب أو زارها، ولا يدرى متى تضع الحرب أوزارها لأن ذلك يحتمل أن يكون المعنى حتى لا يبقى على الأرض مشرك إلى أن تقوم الساعة ويحتمل أن يكون المعنى حتى تنتهي المعركة ويتفرق المقاتلون، ويحتمل غير ذلك من المعامل لكن الجمهور يوجدون عن هذين الأمرين بأن الاحتراض الأول على الاستدلال بهذه الآلة فيه إثبات للنسخ بالاحتمال ومن القواعد المشتورة في النسخ أن النسخ لا يثبت بالاحتمال ولا يدرأ أيهما المتقدم هل هو قوله سبحانه وتعالى فإما من من بعد وإما فداء أو قوله تقتل المسركين حيث وجسلهم ولا يمكن الحكم بالنسخ إلا إذا عرف المتقدم من النجاح وأما الاعتراض الثاني فيجاب عليه بأن الغاية المذكورة في الآية ليست مجهولة بل هي معلومة ولهذا طرح فإنك التفسير بهذه الغاية ومن ذلك تفسير بن عباس لها بأن قوله حتى تضع الحرب أوزارها معناه حتى ينزل المسيح وتفسير مجاهد لها بأن معنى قوله حتى تضع الحرب أوزارها حتى لا يبقى دين إلا دين الإسلام وقول قتادة حتى لا يبقى على الأرض شرك فهذه الغاية ليست مجهولة وإنما هي معلوم وبناء على هذا إنه يتعين العمل بالآية ولا يصعد الاعتراض عليها من أحد. نص جاء به الاصحاب ونحن ما وثاقا لجمهور أهل العلم قال من فاعله وانه ما ووجه كونه نقصا في التخفيف قوله فإما من معانيه التخفيف فالحنفية هنا يسلمون بماذا؟ بأن الآية نص في الشخيط لكنهم لا يعترغون عليها من جهة أنها نص وإنما يعترغون عليها من جهة أخرى نعم. أو الاسترقاق مع أن الاسترقاق ليس مذكورا في طويل سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتمون الله يتكلم على الكسم الثاني من أقسام النقص وهو النقص المستهاد من السياق وقرائم الأحوال فالنفظ إذا نظرنا له في هذا الكسم لا يكون نقصا في الدلالة على المعنى وإذا نظرنا له مع بقية الألفار المتقدمة عليه أو المتأثرة عنه فإنه يكون نقصا في دلالته فالنصوصية ليست مأفوذة من اللغض وإننا هي مأفوذة من مجموع الألفاظ وهذا هو الفرق بين هذا القسم والقسم الذي قبله فالقسم الذي قبله تكون النصوصية مستفادة من اللفظ نفسه، وهذا القسم لا تكون النصوصية مستفادة من اللفظ نفسه، وإنما هي مستفادة من من الكلام المركب. وأما اللفظ وحده، فإنه لا يدل على النصوصية. و قد ذكر المصنف رحمه الله لذلك مثالا وسنذكر معه مثالا آخر حتى يستضح المقصود فالمثال الذي ذكره المصنف رحمه الله هو ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب للتنري فقال أينفص الرطب إذا يدف؟ فقال نعم فقال فلا إذن فهذا الحديث نقص في دلالته وهو أن نقصان الرطب وهو أنه لا يجوز وهو أنه لا يجوز بيع الرقدي بالتمر ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجواب رقيلا رطب إلى جهت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع رطب بالتمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر يعني عن جواب بيع الرطب بالتمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فلا إدم والمعنى فلا يجوز إذن لأن هذا جواب لسؤال والجواب لا بد أن يكون مطابقا للسؤال وإلا لم يكن جوابا له وإنما هو جواب لغيره ولهذا يقول العلماء السؤال مغمر في الجواب وبعضهم يعبر فيقول السؤال كالمعاد في الجواب فهذا يدل على أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فلا إذا لا يجوز إذا فهو صريح في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرقب بالتمر يعني عن جواز بيع الرقب بالتمر فقال فلا إذن يعني فلا يجوز إذا وهذا هو الذي ذهب له جمهور الفقهاء، وذهب الحنفية إلى أن الحديث ليس قريحا في دلالته، لأن قوله فلا إذن لا يفهم معناه إلا بشيء محدود. وهذا المحروف محتمل فيحتمل أن يكون معناه فلا يجوز إذن ويحتمل أن يكون معناه فلا بعث إذن وهذان المعنيان متضادان والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال وما دام أنه يتطرق إليه احتمال فإنه يكون نصا أو لا يكون نصا فإنه لا يكون نص فإذا قال الحنفية حوله فلا إذا ليس نصا لأن معناه لا يفهم إلا بتقدير شيء وهذا الشيء المقدر محتمل فيحتمل أن يكون المعنى فلا يجوز إذن ويحتمل أن يكون المعنى فلا مانع إذن وهذان المعنيان أحدهما يضب الآخر وإذا كان اللفظ يتقرف إليه الاحتمال فإنه لا يقتضي الاستدلال به ولا يكون نقصا في دلالة. وأجاب المصنف رحمه الله عن هذا الاعتراض من وجهين. الوجه الأول هو الوجه الذي تقدم معنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن جواز ديع الرق بالسمك، فقال فلا إذن، يعني فلا يجوز إذن، لأن الجواب لا بد أن يكون مطابقا للسؤال. ولو كان المعنى فلا بد إذن، لصار الجواب مطابقا للسؤال أو غير مطابق للسؤال، لفار الجواب غير مطابق للسؤال. ولما حصل البيان. والنبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يجب الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا الحكم بعلة فقال أينقص الرقب إذا جفر وهذا فيه إيماء وإشارة إلى العلة وأن العلة من تحرين بيع الرقب بالتمر هي نقصان الرقب إلى جهل وعدم التساوي بين الرقب والتمر فأولمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ذلك هو العلة لأنه لولا يكن هو العلة لكان قوله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا جث لغوا لا فائدة منه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومنصبه ينزه عن اللغو، والذي يناسب عدم الجواز هو النقص فالنقص يناسب عدم الجواز ولا يناسب الجواز فإذا الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علّل هذا الحكم بعلّة وهي نقصان الرقب إلى جهة في قوله فينقص الرقب إلى جهة فإن هذا فيه إشارة وإيماء إلى العلة لأننا لو لم نقل هذه علة لكان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السؤال لا فائدة منه بل هو لغو وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ينزه عن اللغو لأن مرصبه يجل عن ذلك والنقص لا يناسب الجواب وإنما يناسب عدم الجواب وبناء على هذا فإننا نجزم بأن معنى الحديث لا يجوز بيته وقدم لأن الحديث نص في دلالته لأنه لا يحتمل إلا هذا المعنى وهذا المعنى الذي عرفناه هل أخذناه من دلالة اللفظ نفسه أو أخذناه من سياق الكلام ومجموعه أخذناه من سياق الكلام ومجموعه هذا المثال الذي ذكر المصنف رحمه الله مثال آخر هو محتج به جمهور الفقهاء من أنه يجوز قرف الزكاة إلى نوع واحد من مصارف الزكاة الثمانية وأنه لا يلزم تعميم هذه الأصناف الثمانية بدفع الزكاة لها بقوله سبحانه وتعالى إنما الخزقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والظالمين وفي سبيل الله والمستبيل فريغة من الله والله عليم حكيم فإن الآية سيقت لبيان من يجوز صرف الزكاة لهم ولم تسق لإيجاد صرف الزكاة إلى جميع هذه الأطناق الآية في قصة لبيان من يجوز أن تصرف الزكاة لهم وهم هؤلاء الأطناق الثمانية ولم تتق في ولم تتق بيان وجوب دفع الزكاة لجميع هؤلاء الأصناف والآية نقص في ذلك لأن الصنف الواحد من هؤلاء الأصناف الثمانية لا يجب تعميمه فلا يجب تعميم الفقراء ولا يجب تعميم المساكين بدفع الزكاة ولا تعميم غيرهم من الأصنع ولأن هذا هو المناسب لحكمة الشريعة ومراعاتها للمصالح فمن وجد عليه طاع لم يلزمه أن يجزئه إلى ثمانية أجزاء ويوزعه على هذه الأطراف الثمانية لأن ذلك لا يتحقق به الإغناء ومن مقاطع الزكاة إغناء مقارف الزكاة ثم إن هؤلاء الثمانية لا يسهدون يوجدون في النصر الكبير فكيف يوجدون في البلد الصغير ويؤكد ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وَإِنْ تُقْفُوهَا وَتُؤْفُوهَا الْفُقَرَةِ فَنَصْفَ عَلَى قُنْفِ الْوَحْرِ وجاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تُؤْخَذُ مِنْ أَضْيَائِهِمْ وترد على فقرائم فهذه كلها سياقات حمد الله وقرائم تدل على أن مصارف الزكاة لا يجد تعميمهم بالزكاة وأنه يختفى بدفعها لصنف وحي فالآية نقص في بيان من يجود دفع الزكاة لهم ولا تدل على وجوب دفع الزكاة لجميع هؤلاء الأصناف الثمانية لا لا من جنة الوضع اللغوي ومشان في هذا معناه لا يتم معناه الا بشيء محذوف وهذا المحذوف محتمل ولا تكون ولا يكون الحديث نقصا في دلالته احتمال لكنه ليس احتمالا معتبرا وإنما هو احتمال غريب نادر لا يخطر على الذهن إلا بالتفكير والإخطار وهذا الاحتمال النادر الغريب الذي لا يرد على الذهن إلا بالتفكير والإخطار لا يخرج النص عن كونه نصا لأن الذي يخرج اللغض عن كونه نصا هو الاحتمال الذي ليس غريبا ونادرا وهو الاحتمال المعتبر أما الاحتمال الغريب النادر فهذا لا يخرج اللغض عن كونه نصا ولو قلنا إنه يخرج اللفظ عن كونه نصا للزم من ذلك أنه لا يكاد يوجد نص في القرآن أو في السنة لأنه ما من لفظ إلا ويمكن أن يتفرق إليه احتمال وعلى هذا نقول الاحتمالات الواردة على اللفظ نوعا النوع النوع الأول احتمالات معقولة، وهذه تخرج اللفظ عن توني نص. والنوع الثاني احتمالات نادرة غريبة، وهذه لا تخرج اللفظ عن توني نصا. والمراد بالاحتمالات النادرة الغريبة هي الاحتمالات التي لا, لا ترد على الذهن. إلا بالتبكير والإسقار وسنذكر لذلك بعض الأمثل المثال الأول وهو الذي ذكره المخنف رحمه الله ما جاء بحديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم خلف فلا تقرأوا إلا بأم القرآن فإنه لا خلاسة لمن لم يقرأ به فقد ذهب الشافعية إلى أنه يجب على المعنون أن يقرأ الفاتحة فهلصر واستدلوا بهذا الحديث وقالوا هذا الحديث نص في دلالته على هذا الحكوم وأجاب مخالفهم بأن هذا الحديث يتفرق إليه احتمال وهو أن يكون قوله إلا بأم القرآن يكون معنى، وبأم القرآن فتكون إلا بمعنى الورث، وهذا الأسلوب وهو مجيء إلا بمعنى الورث ورد في القرآن وورد في السنة وورد في لغة العرب، ومن أمثلة ورده في القرآن. قوله سبحانه وتعالى إِلَّا الَّذِينَ ظلم فَإِنَّ المَعْنَى وَالَّذِينَ ظَلَمْتُ وورده سنة في حديث جارل رضي الله عنه عند النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور وهو الكفر إِلَّا الصَّيْرِ ان إلا في قوله الا الصيد معناها الوقت هي بمعنى الوقت فيقوم الحديث نهى عن كما الكلب وش النور والصيد و وكل وقت وكل وقت كل نهى عن فمن الكلب وصل النوق إلا كلب الصيف يكون المعنى نهى عن فمن الكلب وصل النوق وكلب الصيف فإلا هنا وردت بمعنى الورد وورد أيضا هذا الأسعوب في لغة العرب كقول الشاعر وكل آخر مفارقه أخوه لعم أبيك إلا الفرق فإن قوله إلا الفرقادان معنى والفرقادان لكن الشافعية يجيبون على هذا بأنه احتمال نادر فمجيء إلا بمعنى الواغ احتمال نادر يجعل هذا الحديث بمنذلة اللغز الذي لا يفهم معناه، ويؤكد ضطلان هذا الاحتمال وأن إلا ليس المراد بها الواو قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فإنه لا قلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فإن هذا صريح في أن إلا ليست بمعنى الورد وهذا في سنبيه لقاعدة عظيمة ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها وهي أنه ليس كل احتمال يرد على النصوص يكون معتبرا يخرجها بحيث يخرجها عند دلالتها وإنما الاحتمال المحتضر هو ما قامت عليه الأدلة المحتضرة ومن أمثلة الاحتمالات النادرة الغريبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي مرأة نكحت نفسها بغير ابنها فانكاحها باطل باطل باطل فقد ذهب الحنفية إلى أن المرادة المرأة هنا المرأة المكاسبة لا الحرة ولا الأمى التي ليست مكافلة وأجاب الجمهور بأن هذا احتمال غريب بعيد يجعل الحديث كاللغز لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالمرأة ولا يخطر على أذهان المخاطرين أن المراد بالمرأة المرأة المكافلة لأن المكاتبة قليلة بالنسبة لعموم الإماء والإماء قليلة بالنسبة لعموم النشاء فحمل المرأة على المكاتبة هذا احتمال بعيد وغريب جدا ومن أنثرة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ما هاب دبغ سقطقه فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرادة بالإهاب هنا جيد الخنزير خاص وهذا احتمام بعيد لأنه لا يريد على الذهن إلا بالتذكير والإخطار ولو قيل إن المرادة بالإهاب هنا جيد الخنزير خاص لا أدى ذلك إلى أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم غير مقصود بل هو كل الأراد التي لا تعرف معانيه. وكذلك قوله وكذلك من الأنبياء قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه فقد ذهب بعضه للعيب إلى أن المراد بالصوم هنا صوم النذر خاصة. وهو وإن كان أقرب من الاحتمالات التي قبلها إلا أنه احتمال بعيد أيضا فالقاعدة أن الاحتمال المؤثر في ذلالة اللغز هو الاحتمال المعتبر وليس كل احتمال يرد على اللغز يكون مهرجا له عن ذلالته ولو قلنا بذلك لأد هذا إلى أن كثيرا من الألفاظ لا تحمل على معانيها الطائرة. نعم. ما <تصفيق> النقص؟ النقص على هذا قسم الأول نقص لا يتفرغ إليه أي احتمال. سواء كان احتمالا معتبرا أم كان احتمالاً نادرا والقسم الثاني نفس يتطرق إليه احتمال نادر غريب ولا يتطرق إليه احتمال معتبر وهو الذي يتكلم عليه المصنف رحمه الله هنا نعم. بأم القرآن